فادرة الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري فإذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى فمن الناس من يقول رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ